وإما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا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 ويستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزا كان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فاسجد لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هؤلاء يحبون يُحِبُّونَ ويذرون وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم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 الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد عذابا أليما